بسم الله الرحمن الرحيم يوم أرجوه لكل خير وامن وسخطه عند كل الشر يوم يعطي الكثير بالقليل من يعطي من لم يساله بمن لم تحننا منه جميع شر الدنيا وشر آخر فإنه غير منبوس مو أعطي لذبني من فضلك شیبتی علام